فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قالوا مَا هذا إِلَّا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وَقَالَُوسََبِّي أَلَمُ بِمَنْ جَأَذِهدَ مِِذِهِ وَمَنْ تَكُ لَهُعَاقِبَةُ الذَّ وَقَالَهُ سَرَتم لَم بِمَنْ جَأَذِهدَ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 فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى وَْتَتْ برَْرَهُ وَينُودُهُ فيِيأَرضِ بِ غَْرِ الحَِ وَظَنُّأََّهُ إلينَا لا يُجَون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم, اليم انظر كيف كان عاقبة الظالمين انظر كيف كان عاقبة الظالمين وَيَناهُم أَئِ متََدِعون إِلَ الن وَيناهُم أَ متَ يدائلًَا وَيَومَّتامَةِ لَا ي صَرُون وأثبناهم في هذه الدنيا لعنه وأثبناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين ويوم القيامه هم من المقهورين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس ولقد اتينا بصائر للناس فصَائرَل الناسَّاسِ وَدَ وَرحمَتََّ عَهُم ييتذكَون